هذا مجلس جديد نواصل من خلاله القراءة في كتاب المهذب المنير ذات المسير في علم التفسير ولازال الكلام مغسولا بفضل الله تعالى مع السورة آل عمران عند الآية الرابعة بعد ثمانين ويقول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وهذه الآية تقدم معنا نظيرتها في سورة البقرة قولوا آمنا ونقال قل آمنا صغة الإفراد إخبار منه صلى الله عليه وسلم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت اليهود النصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ونحن له مسلمون ثم قال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا تقدم معنى نظيرتها بقول الله تعالى في سورة عمران إن الدين عند الله الإسلام وهنا بينا سبحانه وتعالى أن الدين عنده هو الإسلام قلنا هو الذي رضيه كما تقدم فلا يرضى فلا يرضى الكفر وهي الأدين الباطلة أي لم يأمر بها ولم يشرحها سبحانه وتعالى وفي هذه الآية نظيرتها ومن يبتغي قير الإسلام دينا فلا يقبل منه من هذه شرطية تقع على المفرد وعلى المثنى على الجمع يعني كل أحد فهي مسيق العموم يبتغي يطلب ويريد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولن هذه للنفي وهي أقوى أدوات النفي تنفي المستقبل القريب والمعد، فلن يقبل منه في الحاضر ولن يقبل منه في المستقبل يعني في الآخرة لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك قال وهو في الآخرة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 أحدها أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين فنزلت هذه الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فكتب بها قومه إليه فرجع تائبا رواه عكرمة عن ابن عباس وهو في مسند أحمد وغيره وإسناده صحيح قال وذكر مجاهد والسدي أن اسم ذلك الرجل الحارس من سويد الحارث بن سويد والثاني أنها نزلت في عشرة رهط ارتدوا فيه الحارس بن سويد فندم فرجع رواه أبو صالح بن, بن عباس وبه قال مقاتل والثالث أنها نزلت في اهل الكتاب عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به رواه عطية ورواه عطية عن ابن عباس وقال الحسن هم اليهود والنصارى إذن في سبب نزولها ذكر ثلاثة أقوال قولانا الأولان أن الآية تكون في أهل الردة كيف ياذي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فهذه المعنى في أهل الردة والقول الأخير أنها في أهل الكتاب من عرفوا الحق ثم حرفوا عنه قال وقيل كيف هنا لفظها لفظ الاستفهام وضح ومعناها الجحد يعني النفي أي لا يهدي الله هؤلاء يعني لفظها لفظ الاستفهام والمراد بها النفي أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانيه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا تقدم معنا فآيات البقرة قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها أي في عذاب الله في النار صلى الله عليه وسلم لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون قال ولهم ينظرون أن يؤخرون عن الوقت لا يخفف عنهم العذاب مطلقا يعني التخفيف من نفيه مطلق في أي ساعة في أي زمن لا يوم واحد، ولا ساعة وإذا قالوا دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فلا يخفف مطلقا ولهم ينظرون يعني ولهم يؤخرون عن أجل العذاب فهو عذاب بميقات ودائم أبلي نعم صلى الله عليه وسلم قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا السهنة من بعد ذلك هنا المشار إليه أي من بعد الوقوع في الكفر إلا الذين تابوا من بعد الردة واضح إلا الذين تابوا من بعد الردة وأصلحو قال أي أظهر أنهم كانوا على ضلال وأصلحو ما كانوا أفسدوه وغروا به من تبعهم مما لا علم له يعني أصلحو به إسلامهم ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة وهذا في بيان حقيقة الثواب إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد الردة إذا توبة من الكفر ما واحد يكفر وراء يتوب من المعاصي لا يتوب من الباب الذي ارتد به من بعد ذلك شارة لمعين فهم يمكنوا يقول كفر صلى الله عليه أو يفعل كفرا ثم يتوب من غيره هذا لا هذا ما تقبل توبته التوبة تكون من بعد ذلك أي من بعد الوقوع في الردة لما عين من الرد سواء كان باب وبابين يرجع منهما متبرئا إن الله سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، نعم الصلاح هنا يكون الظاهر بإظهار الإسلام والباطن بالإخلاص، كن صادق، فإن الله غفور رحيم، سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون قال المصنف وهذه الايه استثنت من تاب ممن لم يتب وقد زعم قوم ان هان سخت ما تضمنه الايات قبلها من الوعد والوعيد والاستثناء ليس بنسخ وصائر الاستثناء ليس بالنسخ يعني برفع الحكم ويكان نوع من التمييز يعني فقوله تبارك وتعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم قال اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثه اقوال احدوا انها نزلت فيمن لم يتب الايه هذه في الذي لم يتب من ردته يعني فيمن لم يتب من اصحاب الحارث بن سويد فانهم قالوا نقيموا بمكه ونتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم ريب المنون ونتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم ريب المنون يعني الموت قال ابن عباس الله مقاتل اساق ان نزلت في اليهود كفروا بعيسى والانجيل عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران قال الحسن وقتادة وعطاء الخرسال والثالث ان نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ايمانهم بصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم قال أبو العالية قال الحسن كلما نزلت عليهم آية كفروا بها فازدادوا كفرا هذا رواه الطبري في تفسير عن الحسن إذا هذا في تعلق بسبب النزول قولوا تعالى لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم قال وفي إلة امتناع قبول توبتهم أربعة أقوال يعني ما السبب والمانع من قبول التوبة أحدها أنهم ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لسطر أحوالهم والكفر في ضمائرهم قال ابن عباس يعني توبة نفاق قلت فقط أنا سأظهر التوبة ليستر لي الحال فلا تضرب لي عنق ولا يستباح لي مال نحو ولكن هو في ضميره في قلبي عازم على الكفر هذا توبة منافق والثاني أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك ولم يتوبوا من الشرك قاله أبو العالية هذه مهمة الأولى في من تاب نفاقا بينه وبين الله لا تقبل ماذا تابوا من الذنوب في الشرك هو مشرك يتوب من الذنوب بس مثلا تجد بعض الناس تجد عنده كفريات ونواقد ويتوب من معاصي شهوانين صلي ركعتين وكذا واستغفر الله توب ويبكي في دوجا الليل وكذا من أي شيء يتوب من كبائر شهوانين والرجل مقيم على عقائد كفرية على النواقد والنواقد الإسلام فهمت؟ هذا يتوب في الشرك ربنا يقول لن تقبل توبتهم أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك ولم يتوبوا من الشرك قاله أبو والثالث أن معناه لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت يعني حال الغرغره وهو قول الحسن وقتاده وعطاء الخرسان والسدي والرابع لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر قاله مجاهد إذا ننذي كل أقوال في بيان علة أو الامتناع من قبول توبته تسأل الله العافية وهذه الأحوال الأربع لا تقبل معها التوبة التي ذكرت أصل التوبة تقبل من كل من تاب صارقا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ونحن نتكلم عن قبولها عند الله عز وجل أما عند القاضي مثلا وعند الناس فهذه لا أحوال أخرى أضح فإنه ليس كل من تاب يدين بتوبته في الدنيا وهذا يعني له تفصيله في مسائل الأحكام لكن بينه وبين الله عز وجل أصل كل من تاب في وفرة وقت يعني قبل أن يحضره الأجل أن توبته يرجى لها القبول إذا كان صادقا مستوفيا الشروطها. أما هؤلاء الذي يتوب ظاهرا ويعزم على الكفر أو يتوب من الذنب وهو على الشرك أو يتوب حين تحضره الموت أو يتوب بعد الموت هذه كلها احوال لا تقبل معها التوبة نسأل الله عفوه وعافيته اذا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون نعم أصل الضلال البعد وأعظم ما يبتعد عنه التوحيد وأصل الهدى قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة دخل من كان من أصحاب الحارث بن سويد حيا في الإسلام فنزلت هذه الآية في من مات منهم كافرا هذا في تفسير المقاتل قولوا تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهباً إذا اذا ممن مات على الكفر فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا يعني يوم القيامة الكلام القبول هذا الاخروي إذا مات على الكفر لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لو هنا هذه واو الحال ولو هذه حرف امتناع الامتناع شرطيه يعني يعني على على على افتراض أنه ملأ الأرض زابر وهذا لا يمكن أن يفعله هنا لكن المراد بذلك التأكيد أن ليس له جواب ولو افترض به قال سيبويه والخليل والملء والملؤ بفتح الميم والملء بفتح الميم الفعل هي نعم قال وقال ابن فارس ربما اني زذاب فقيل رهبه ويجمع على الاذاب طبعا زاد معروف فلا يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به قال نعم ولو افتدى به قال فليقبل من احد ملء الارض ذهبا تبرعا ولو افتدى به يعني ان ينفقه يعني يخلصه من العذاب. أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين. فحققت لا يفيه عذاب الله تعالى أن لا ينفعه أن ينفق خير الدنيا كله، أن يسوبها، لا ينفعه. حبوط عمله، وما لهم من ناصرين ذي ما له ناصر يدفع عنه العذاب، ولا شفيع يتشفع له في دفع العذاب، ولا أحد يخفف عنه العذاب؟ صل الله عليه وسلم. قال، وما لهم لم يقولوا ما لهم ناصرين؟ ما لهم ناصرون؟ قال، وما لهم من ناصرين؟ هذه سمة من الاستغراق، يعني ليس لهم أي ناصر مهما كان هذا الناصر حاله ووجهه. فإنه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وهذه تأتي كثيرا في القرآن وما للظالمين من أنصار تأتي هذا يعني ليس له ناصر من أي نوع لا ناصر من جهة المنع ولا ناصر من جهة الشفاعة ولا ناصر من جهة الله عليه ثم قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا طبعا كلام مستأنف واضح هذا كلام مستأنف يعني كلام جديد أو كلام بداية كلام جديد وهو خطاب هنا لأهل الإيمان ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا قال مصنف هنا في البر أربعة أقوال أحدهما أنه الجنة لن تنالوا الجنة قاله ابن عباس ومجاهد والسد في آخر والثاني التقوى قال وعطاه مقاتل والثالث الطاعة قاله عطية ولا شك أن التقوى الطاعة سبب لدخول الجنة والرابع الخير الذي يستحق به الأجر قاله أبو روق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وضح إذن تصيب النوال هو الإصابة قوله تعالى حتى تنفق مما تحبون فيه قولا حدوما نفقة العبد من ماله وهو صحيح شحيح أرواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنه الإنفاق من محبوب المال قاله قتاد الضحاك وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال أحدها أنها الصدقة المفروضة قاله ابن عباس والحسن والضحاك والثاني أنها سائر الصدقات قاله ابن عمر والثالث أنها سائر النفقات التي يبتغى بها وجه الله تعالى سواء كانت صدقة أو لم تكن قيل عن الحسن قال المصنف وروا البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة للمسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلح وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإنها حب الأموال إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح أو رائح شكا روي وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وروي عن عبد الله بن عمر أنه قرأ هذه الآية لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون فقال لا أجد شيئا أحب إلي من جارية رميثة فهي حرة لوجه الله تعالى ثم قال لو لأني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها فأنكحها نافعا فهي أم ولده وسؤل أبو ذر رضي الله عنه أي الأعمال؟ أفضل فقال الصلاة عماد الإسلام والجهاد سلام العمل والصدقه شيء عجب فقال السائل يا أبا ذر لقد تركت لي شيئا هو أوثق عمل في نفسي ما ذكرته قال ما هو قال الصيام فقال قرب وليس هناك وتلا قوله ولن تنال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب قال الله عز وجل لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء أي من أي شيء قليلاً كان أو كثيراً فإن الله به عليم ثم قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على ملة إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها فقال كان ذلك حلالا لإبراهيم فقالوا كل شيء نحرمه نحن فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم قال هو أبو روق في سبب النزول إذا كل الطعام قال اسم للمأكول كان حلا قال الحل الحلال واضح الحل الحلال كان حلا لبني اسرائيل اي اسرائيل ويعقوب والمعنى ان اصل في المطعومات كانت حلالا لبني يعقوب عليه الصلاه والسلام لم يحرم عليه شيء منها الا ما حرم اسرائيل على نفسه الا ما حرمه يعقوب نفسه على نفسه طبعا هذه قبل شريعه التوراه عليه الصلاه والسلام قال مصنفنا وفي الذي حرمه على نفسه ثلاثة أقوال: حدوه أنه لحوم الإبل والبانها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو صالح عن ابن عباس وهو معنى قول الحسن وعطا بن أبي رباح وبالعلي في آخره والثاني أنه العروق رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو قول مجيد وقتشاد والضحاك والسد في آخره والثالث أنها أنه زيادة الكبد والكليتان والشحم إلا ما على الظهر قاله عكرمة قاله في سبب تحريمه لذلك أربعة أقوى يعني في سبب تحريم يعقوب عليه الصلاة والسلام ذلك على نفسي أربعة أقوال أحدها أنه طال به مرض شديد فنذر لئن شفاه الله لا يحرمن أحب الطعام والشراب إليه هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تخرجه ابن سعد في الطبقات وفي مسند أحمد والثاني أنه اشتكى عرق النساء فحرم العروق قال ابن عباس في آخرين والثالث أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النساء اجتناب ما حرمه فحرمه رواه الضحاك عن ابن عباس والراب أنه كان نعم إذا أكل الطعام أصابه عرق النساء فيبيت وقيلا فحرمه إذا هذه أسباب أو ما ذكر في سبب تحريمه لذلك الشر الأول أنه أصابه مرض شديد فنذر لأن شفاه الله لا يحرم لنا أحب الطعام إليه والشراب إليه. مصنفنا يقول مختلف في بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود. قال على ثلاثة أقوال حلو أنه حرمه حر أنه حرم عليه أو حرم عليه بتحريمه ولم يكن محرما في التوراة. قاله عطية. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال يعقوب عليه السلام لئن عفان الله لا, لا يأكله لي ولد لا يأكله لي ولد والثاني أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه لأنه حرم عليهم بالشرع ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل فأكذبهم الله في قولي فأتوا بالتوراة مثلها هذا قول الضحاك والثالث أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها وكانوا إذا صابوا ذنبا عظيما حرم عليهم بطعام طيب وصب عليهم على طبعا المشهور الأول أن حرم عليهم قبل التوراة قبل نزول التوراة نعم وإلا في التوراة المحرم عليهم ببغيهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ومحلت لهم وفي قوله تعالى ايضا على الذين حرمنا كل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كل ذي, ظفور كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما بعدين قال ذلك جزيناهم ببغيهم وان طيب قوله تعالى قال ابن عباس بقوله تعالى فأتوا بالتوراة فتلوها هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبلي نعم هذا كما في تفسير ابن المنذر ابن عباس يقول كما جاء في تفسير ابن جريل أيضا قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت التوراة بالتحريم الذي حرم إسرائيل فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال وكذبوا ليس في التوراة ماذا قبل نزولها هذا في الشريعة يا ما في التوراة لم تكن محرمة قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون من بعد ذلك أي من بعد نزول هذه الآية أن الله لم يحرم على بين إسرائيل الطعام قبل أن تنزل التوراة يعني إذا جأتين بالتوراة فمن افترى على الله الكذب هم الظالمون. قال فمن يفترى يقول اختلق عن الله الكذبة بأنه حرمها في التوراة. بعد ذلك أي من من كان بعد البيان في كتابهم وقيل من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها فيحج عليهم. نعم. فكتب التوراة فتلاوينكم صادقين فمن يفترى على الله الكذبة من بعد ذلك أي من بعد تلاوة التوراة ونزولها هم الظالمون. قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس قوله تعالى, قوله تعالى طبعا واليهود يعلمون هذا بالمناسبة يعلمون أنهم كذبون أن هذا محرم عليهم في شريعة عقوب وليس في التوراة ويدل على ذلك ما جاء في سنة الترميدي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما لما جاء حبر أحبر نيهود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فكان من ضمن الأسئلة وصدقه فيها قال الحبر للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما حرم إسرائيل على نفسه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقوب عليه السلام يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيء يلائمه إلا تحريم الإبلي وألبانيا فلذلك حرمها قالوا صدقتا يعني في مرض مرضى فصدقهم وهم يعلمون كذبهم يعني يعلم طيب قل صدق الله قال الصدق بالإخبار بالشد على ما هو به والله عز وجل وأصدق الصديقين سبحانه واضح يعني فيما يخبركم به سبحانه من الأخبار التي تقدمت في حالي بل إسرائيل فقل صدق الله ثم قال سبحانه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال واختلف أي خبر عنيا أو عنا بهذه الآية على قولين أحدهما أنه عنا قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا يعني قل صدق الله في أنه ما كان إبراهيم يهوديا فيما تقدم معنا قال ومقاتل والثاني أنه عنا قوله قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يعني في تصدق قل صدق الله فيما تقدم ويشمل الجميع فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة عن كذا بالصرط لم يسمى فاعله المعنى إن أول بيت وضعه الله فالواضع هو الله سبحانه وتعالى وهو الآمر جل وعلا ببنائه قال مجاهد افتخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة وقال المسلمون الكعبة أفضل فنزلت هذه الآية وفي معنى كونه أولا قولا أو أحدهما أنه أول بيت كان في الأرض هذه أوليته أنه أول بيت كان في الأرض أول بيت التعبود. قال واختلف أرباب هذا القول كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال حدو أنه, أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض فخلقه قبلها بألفي عام ودحاها من تحته وروا سعد من المقبول عن أبي قال كانت الكعبة حشفة على الماء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض أو يسبحان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة وضرواه بن المنذر في تفسير عن أبي وقال ابن عباس وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة ثم دحيت الأرض من تحت البيت وبهذا القول يقول ابن عمر وابن عمر يعني عبد الله بن عمر بن العاص ومجاهد وقتادة والسد في آخرين والثاني أن آدم استوحى حين أهبط فأوحى الله إليه أن ابني لي بيتا في الأرض فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشه فمناه رواه أبو الصالح ابن عباس والثالث أنه أهبط مع آدم فلما كان الطوفان رفع فصار عمودا معمورا في السماء وبنى إبراهيم على أثره رواه شيبان عن قتادا هذه ثلاثة أقوال في بيان كيف كان أول بيت القول الثاني في الأولية أنه أول بيت وضعه الله للعباد وقد كانت قبله بيوت لكن هذا البيت وضعه الله للعباد يعني على التعبد هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وعطاء بن السائب في آخرين إن أول بيت أي على الإطلاق أو أول بيت للتعبد وإن كان قبله موجود بيوت على قولين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته مباركا وهدى للعالمين قال فأما بكه قال الذي في بكه قال فأما بكته يقول مصنف يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقا من البك يقال بك الناس بعضهم بعضا أي دفعا وهذا الاسم القديم لمكة ثم أمدلت الباء ميما فأصبح اسمها مكة ولا اسماء والقام والم القرى والبلد الأمين واضح ومعاد ونحو ذلك قالوا واختلفوا في تسميته بكة في تسميتها بكة على ثلاثة أقوى أحدها لازدحام الناس عليها قالوا ابن عباس وسعيد بن جبير عكرم وقتاده ومقاتل والثاني لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها فلم يقصدها جبار إلا وقصمه الله روية عن عبد الله من الزبير والثالث لأن تضع من نخوة المتجبرين يقال بككت الرجل, الرجل أي وضعت منه وردت نخوته قال وابد الرحمن اليزيدي واتفقوا على أن مكة اسم لجميع البلدة اختلفوا في مكة على أربعة أقوال: أحدها أنه اسم للمقعة التي فيها الكعبة. قال أبو عباس ومجايد وابو مالك وإبراهيم وعطية. والثاني أنه ما حول البيت ومكة وما وراء ذلك. قال وعكرمة. والثالث أنها المسجد والبيت ومكة اسم للحرم كله. قال الزهري وضمرة بن حبيب والرابع أن بكت هي مكة قاله الضحاك قولوا تعالى إن أول بيت يوضي عن الناس للذي ببكته. إذا قلنا أن بكة هي اسم لموضع البيت تصير مكة هي اسم للبلد الحرام وقيل بكة بالباء هي المسجد ومكة هي الحرم كله على ما تقدم قد جاء في حديث بذر في الصحيحين قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول هذا على ما قاله علي أول بيت وضع الناس تعبوا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا هذا حال حال كونه مباركا نعم وهدى للعالمين وهدى للعالمين قال المصنف اما بركته ففيه تغفر الذنوب وتضاعف الحسنات ويامن من دخله وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف بالبيت ولم يرفع قدما ولم يضع أخرى الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه ورفع له بها درجه حديث ابن بشيبف المصنف وغيره والصواب أنه موقوف عن ابن عمر وفي بعض زيادات الحديث كان كعتق رقبه نعم هذا من بركات كثيره الخير والحسن فيه تضاعف كما قال الله تعالى مباركا وهدى للعالمين قال وفي معنى الهدى وضح وفي معنى الهدى ها هنا أربعة أقوال أحدهما أنه بمعنى القبلة فتقديره وقبلة للعالمين والثاني أنه بمعنى الرحمة والثالث أنه بمعنى الصلاح لأن من قصده صلحت حاله عند ربه والرابع أنه بمعنى البيان بمعنى البيان لما فيه من الآيات يعني لما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الآيات وهدى للعالمين وقد جاء عن بعض السلف تفسيرها بالقبلة كما عنده من نبيات، وهذا من جملة الهدايات. قال فيه آيات بينات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه عد إلى أول البيت. قبل ذلك، نعم، قال فيه آيات بينات. قال وروى عطاء على ابن عباس أنه قرأ فيه آية بينة مقام إبراهيم. فأما من قرأ آيات فقال علي بن بي طالب رضي الله عنه الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله وأمن من دخله طيب وقال أبو رجاء كان الحسن يعدهن وأنا أنظر إلى أصبعه يقول مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت قال المفسرون الآيات فيه كثيرة منها مقام إبراهيم ومنها أمن من دخله يعني يؤمن ومنها امتناع الطير من العلو عليه واستشفاء المريض منها به وتعجيل العقوب لمن انتهك حرمته وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا خرابة إلى غير ذلك من الآيات المعروفة في البيت قال ومن دخله كان آمنا أي البيت قولوا تعالى ومن دخله كان آمنا طبعا هذه مستأنفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو أن من دخله كان آمن قال المصنف وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلاف طويل في مسألة هل يؤمن من دخل الحرم من علي حد قال أحمد في الوية المروذي إذا قتل أو قطع يدا أو أتى في غير الحرم ثم دخله في الحل فعل ما يجب الحد ثم دخل الحرم لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه ولكن لا يبايع ولا يشار لا يباع له يعني ولا يشار ولا يؤكل حتى يخرج فإن فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفي منه يعني أخذ منه الحد وقال أحمد فريت مرضي وقال فريت حنبل إذا قتل خارج الحرم ثم دخلها لم يقتل وإن كانت الجناية دون النفس وإنه يقام عليه الحد وقال مالك الشافعي يقام عليه جميع ذلك في النفس وفيما دون النفس وضع قال وفي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وعطاء والشعب وسعيد ابن جبير وطوس ومن دخله كان آمنا طبعا يعني من يلجأ إلى الحرم المراد إذا وجب عليه الحد لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه وقد جعل ابن عباس أنه قال من عاذ بالبيت عاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى <تصفيق> هذه نفس رواية السادة البي أحمد في رواية المروضين فإذا خرج أخذ بذنبه قد جاء من عمر أيضا أنه قال لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هيجته طبعا أكثر العلماء وجاء فتاة الصحابة من عمر أنه قام عليه الحد قام عليه الحد بأنه يؤخذ ويقام عليه حدوده عليه الحدود في الحرم نعم تقام عليه طيب قال ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت بالكسر وهذه الأكثر الاكثر او الاكثر عفوا قرأوا بالفتح قرأ بعضهم هو حمزة والكسائي عاصم ورواية حفص بالكسر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نعم. ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال مجاهد لما نزل قوله ومن يمتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه قال اهل المنالي كلهم نحن مسلمون فنزلت هذه الايه فحجه المسلمون وتركه المشركون وقالت اليهود لا نحجه ابدا قولوا تعالى من استطاع اليه سبيلا وقد روى ابن مسعود وابن عمر وأنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل من السبيل قال من وجد الزادة والراحلة طبعا ليصح شيء مرفوع في الباب عمومها مرسيل من وجد الزاد والراحلة اينها طيب قال الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال قول من كفر في خمسة أقوال حدوم معناه من كفر بالحج فاعتقده غير واجب رواه مقسى من ابن عباس وابن جريج عن مجال وبقلع حسن وعطاه وعكلم والضحك ومقاتل والثاني من لم يرجو ثواب حجه ولم يخف عقاب تركه فقد كفر به رواه علي بن بن طلحة ابن عباس وابن نجيح والثالث ومن كفر أنه الكفر بالله لا بالحج وهذا المعنى مروي عن كلماته مجاهد والرابع أنه إذا امكانه الحج فلم يحج حتى مات وسم بين عنيه كافر هذا قول ابن عمر والخامس أنه أراد الكفر بالآيات التي انزلت في ذكر البيت لأن قومنا المشركين قالوا نحن نكفر بهذه الآيات هذا قول ابن زيد هذا قول ابن زيد ومن كفره فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى طيب ثم قال تعالى بعد ذلك قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنجتم تشهدون أنا لأتي عليكم في مجلس آخر إن يسر ربي وعاني مني وفضل كرمي حساني إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير